ذرني ومن خلقت وحدا فجعلت له ما لم ممدودا وابنينا سعودا ومهدت له تنبيدا ثم يطمع ان ازيدك الا انه كان لاياتنا عديدا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 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَسَرْ كَالْلَا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْنِ إِذْ أَدْبَرْ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَسَرْ لِمَنْ سَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَ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 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَى الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَلَى التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَن لَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَمْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَهَا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِ إِمْنُهُمْ أَيْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً